الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تكليف ما لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصلنا لحب الله وقوته لخلقه السبع من منهج السلفين في توضيح الفقه في الدين أعلام السلفين الشيخ عبد الرحمن النسائي رحمه الله وعسى له كتاب الجنازات قال رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لقِنَ مُؤْتَابٌ لا إلَهَ إلَّا الله الجنائز جمع جنازه وهي بكسر الدين وفتحها الجنائز جمع جنازه وهي بفتح الدين وكسرها جنازه او جنازه الامر بذلك وسع قبر النبي صلى الله عليه وسلم الاقينه موتاهم لا اله الا الله المفروض بموتا من اشرف على الموت وقاربه وكان بالسوط والاحتضار بدليل قرينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فانه من كان اخر كلامه لا إله الا الله دخلته قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم اقرأوا ياسين أو على موتاكم ياسين رواه النسائي وكلابه الا أنه حديث ضعيف ضعفه إذ ظهر قطني وابن الخطان وغيرهما رحمه الله ولم يثبت في قراءة أو في فضل قراءة ياسين أي من الأحد ولكن بقراءه بقراءة القرآن وقف لا باس بقراءة القرآن عند رأس الميت أو عند الميت جمله وقت الانتظار وهذا مشروع مفروض عن سلفنا رجع الله تعالى عنهم وأرضهم وليس المقصود بقواعد القراءة أن يجتمع الناس على طريقة مبتذعة ما أنزل الله بها من سطارة وإنما المقصود أن يقرأ على صفة المشروع يقرأ على صفة المشروع يعني يسمع بالقراءة أو يسمع النية أو يسمع من يقرأه تمام على قراءة فيها شعور وترول وترتيب وتحسين صوت جاه استطاعته بلا تكلم قال وتجهيز الميت وتكسيره وتكفيره والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية تكسير الميت وتكفيره والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسرع بالجنازة أسرع بالجنازة فإن تك تصالحة فخير تقدمونها إليه وإن غير ذلك فشضر تضعونه على قاركم والحديث أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه نفس المؤمن معلقة يعني عن دخول الجنة. معلقة بدينه وكان شهيدا حتى يقضى عنه. لأن الله سبحانه وتعالى جعل من كان لهم الحفظ أولى بالمغفرة والعفو والصفح في حقه سبحانه وتعالى. واما حقوق العباده فلانها مبنيه على التشاحي والتقاسم توكلها الله عز وجل الى اصحابها فاذا مات الميت وترك دينا وان كان شهيدا في ذات الله عز وجل وفي ساحات الجهاد مع الاعداء فانه يحجب عن الزله بدينه فمن كان هديه اما ان يشهد عليها واما ان يعني يبادر بقضائه كان له قضاء قال نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنهم أما عن تفصيل المجد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دليل التاف ذلك يعني تفصيل فرض كفادي ودليل أدوبي على الكفاية قول النبي اغسلوه بماء وسدر في رجل مقصته ناقته وكان الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقع من على الناقة فاندقت عنقه فمات فقال النبي اغسلوه بماء وسدر اغسلوه لماء وسدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في اللائي تولينا وسلا ابنته رضي الله تعالى عنها وارضاها اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا ويترا ان رايتن ذلك وجعلنا في الاخره كفورا او شيئا من كفورا فالامر بالغسل انما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم للجميع وعلامه فرض الكفايه ان المطالب به هو العمل دون النظر الى العمل فرض الكفايه يكون المطالبة فيه أو الفرع فيه العمل دون النظر الى العامل من يعمل أحد حد أي أحد يعمل أي. أما فرض الكفاية فالمطلوب فيه العمل والعامل معه العمل يتم وأنت الذي تتمه أنت بعينك وشخصك أما فرض الكفاية فالعمل معك. فرض عين أنت الذي تتمه بعينك وشخصك أما فرض الكفاية فالمطلوب أن يعمل العمل من الذي يعمل وأي حد وإذا قام به البعض سقط عن الباقين وإلا آثم كل قادر بحسه وإلا آثم كل قادر بحسنه. ولا فك قادر عن قدرة في الغال إما بنفسه وإما بغيره وإما مع غيره فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الميت الذي مات في المناسك أرسلوه وقال في كتيب سلناها ويمر حال تفسيل سطر العور وستر الميت عن يَرَاهُ يراه المغسل من سوء ستر على ميت عما يراه المغسل في في اعضائه او في آفة في جده او سوء خاتمه او علامه في اسوداد وجه او حاجه يستر على الميت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فستر عليه غفر الله له 40 ويغسله الأعرف بالسنة لا سيما كان نقل يقوم يقوم بتفسير الموتانة الأعرف بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نحصل إلى الآتمال والأحسن وإلا فالواجب من التفسير تعميم الجسد بالماء مرة واحدة الواجب في تفسير الموتى تعميم الجسد بالماء مرة واحدة إذا أخذت سجنة ماء على قصة الميت من رأسي إلى خدمة إنت هذا هو الفرض الواجب الذي يزد الإثم عن الأمة وعن المسلمين الذين حضروا أما الذي يأذكره من أن يبدأ بالأيام نها ومواضع الغضون منهم ويقوم برسل الرأس ثلاثا ثم يخضر الماء على شقة الأيمن ثم على شقة الأيسر ثم يستخدمون الصابون والمصيبات كالسدر والختمي ونحوي فكل هذه مستحبات كل هذه مستحبات فيغزق الغضب بدونها بغير خلاف من أهل العزم رحمه الله تعالى تمام. إلا, شهيد المعركة. إلا شهيد المعركة فلا يجوز تفسيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغسلوهم وكفلوهم في ثيابهم فإن شهيد يُعَب يوم الثيامة تُرْحُه يَتْعُو دَمَنَ أو يَنْزُو دَمَنَ اللَّوْثُ لون الدم في لواح اللثة الزعفران والبيح ريح الجسدي وكذا الطفل الصغير الذي لم يكتمل الصف الصغير الذي لم يكتمل خلقه لا يجب تفسيره لا يجب تفسيره المرأة سقطت يعني قطعة لحم لا يعرف ما هي ذكر أنت يعني خلق انسان او الخلق لا يتبين في خلق انسان فهذا لا يشرع تفسيره وللرجل ان يغسل امراته وللرجل ان يغسل امراته وكذا بالعكس لرجل ان يغسل امراته وكذا بالعكس فتغسل المراه زوجها لقول عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها لو استقبلت من امر مسد بارتو ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساء ما غسل رسول الله إلا النساء. ولطول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. يا عائشة لو كنت قبلي لغسلتك. وكفنت في. قال يا رسول الله إذا تبيت مع الرسال بعض النساء. يعني مش مشقيبها عندك مشقيب أزعلان عليا يعني تمام. رضي الله عنها والله. فجمور أهل العلم على دواعي تفسير الرجل للمرأة والمرأة لزوجها. أما الرجل فلا يغسل النساء جانب والنساء لا يغسلن الرجال الأجانب غير الزوج. حتى وإن كان محرما كأب وأخ وإبن ولو, ولو شاء إلا إن كان صغيرا دون البلوغ أو إلا إن كان صغيرا دون التمييز فيجوز للرجل أن يغسل الفتاة الصغيرة دون البلوغ ويجوز للمرأة ان تغسل الغلام الصغير دون البلوغ أما البلغون فيتودى الرجال الرجال والنساء النساء وإن مات رجل في وسط النساء ها؟ يعني ينمنه أو, ستروه أو سترنه بثوب وصبه من فوق الثوب هذا أحسن سترمه بثوب ثم صبوا الماء من فوق الثوب ولفت الايد بخطه ودلك الثوب من فوق البدن ها او في قميصه الذي يلبسه لا يزددنه من ثوب يصبببن الماء من فوق الثوب وكاد المراه بوسط الرجال وهذا افضل من العدو الى التيمم قال ما قدرنا على البسط ولو بنوع تكلف فهذا اولى من العدو الى التيمم قال والواجب في الكسل ثوب يستر جميعه جميع بدن البيت والواجب في الكفن ثوب واحد هذا هو الواجب يستر جميع بدنه سوى رأس المحرمة ووجه المحرمة لو كان ميت محرمة بعمرة أو حدث ومات في إحرامه قبل التحلل فإنه لا يغطى رأسه ولا يغطى وجه مرة ميت لأنها تبقى عليها أثرا من إحرامه ولا يطيب الرجل إن مات أه؟ وإن مات في إحرامه لإمتداد بعض أثار أحكام أو أحكام أثار أحكام الإحرام على المحرم والمحرمان فالواجب في الكفل ثوب يسكر جميعهم سوى رأس المحرم وواجه المحرمان أه؟ ويستحب في الكفل تحسينه وتطييبه وتنظيفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنا يعني يكون طيبا سهلا نظيفا أه؟ ولا يشترط أن يكون جميلا لأن أبا بكر الصديق الرجل الثاني في أمة النبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفر نبي الجديد فإن الكفن أسرع للمهله يعني يتمزق يبله سريعا تمام أما من تكلف في ذلك فالتكلف من هي عنه حال الحياة وحال الممات ولقوم النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال البياض البسوا من ثيابكم البياض البسوا من ثيابكم البياض وكفّنو فيها ما فيستحب في الكفن أن يكون نظيفا نظيفاً أبيضاً لا بغير قميص ولا عمامة ويستحب أن يكون ثلاثة أسود يستحب هذا أسر وأكمل ولكن لو كان ثوباً وحيداً يجلل مثلاً الملك فقط حدرين هو الذي عليك فيستحب أن يكون ثلاثة أسواب ليس فيها قميص ولا عمامة ويستحب أن يوضع الميت في كفنه على طريقة الدرج أو الإدراج الدرج أن يوضع الميت على الكفن في هذه الصورة ويؤخذ الطرف اليسار من الكفر الذي صار بالنسبه لي اليسار بالنسبة لي ويوضع اليمين فوقه ثم الثانية اليسار واليمين فوقه ثم اليسار واليمين فوقه ثم يلقى من عند الرأس ومن عند القدم ومن عند الوسط انتهت الترتيب المساله غايه السهوله والبساطه المساله غايه في السرعه لا تحتاج إلى وإلى كما البعض تمام قلنا في الجسد بالبعض. إن لم يفعل فوق ذلك تبريد ذرة فلا حرج عليه قد أدم عليه وأسقط الواجب عن المسلمين كمين. ها وإن وضعه في سوق واحد ولو بغير ادراك لفه كما يلوش الصبي الصغير صغير طالما ستر بدنه قد أدم عليه تمام؟ اما كل ما يشاق في الناس ويبلغ في الناس وكذلك الشيء مستعباد الأمر فيها سهل ميسور يقول وصفه الصلاة عليه يعني على الميت ان يقوم المصد على الميل قائما ويضع الميل فيما بينه وبين القبلة يضع الميل فيما بينه وبين القبلة في عراضانه كاعتراض الجنازة في طول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كنت أترجع بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كاعتراض الجنازة فيقوم فيصلي إلي يعني إلا بهذه هي نائمة أنت حكذا في جهة الصلاة والقبلة إلى جهة أنا يوضع هكذا كانت سلام معقضة هكذا بالعرض على شقها الأيمن سلام هكذا مستقبلة الكبنة النبي صلى الله عليه وسلم يقف وراءها في الجهة من الكبنة فهذا على أن الهندة تعترض طولة وعرضا لا طولة أو إلا فبعض الفزاديك الذي لا أدري أن ظرف الفقه دخل في جنازة مرمى الناس ينظرون في من يصلي على المين فاستحسنوا هيئة صاحبها فقالوا تقدم فصلي على المين فآبا إلا أن يكون هكذا يعني لا اقمتها كده عرضاً ابا الا يكون الميت يا ابن الحلال من هنا دي تبعتك هو احنا درسنا كده اين درسته في اي دراسه درسته ها لا نفسه. فهنا يعني يقول نقطه الجنازه وسرير الجنازه اللي هو النعش يعني عرضاً تمام والامر فيه جاهز حتى لو الله بتقول لا ولكن هذه هي السنه المعروفه من سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبط الجنازه أن يوضع الميت عرضا ويقوم القائم عليه بينه وبين القبلة بينه وبين ويكبر فيقرأ الفاتحه ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم باي صيغه كان ولو التزم الصيغه الابراهيميه كان ذلك أحسن واكمل ثم يكبر فيدعو للميت فيقول في دعاء اللهم اغفر له اينا وميتنا وشهدينا وذكرنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا اللهم عنا من حبته منا فعكيه على الإسلام وتوفيته منا فتوفى على الإيمان اللهم اغفر له الله. اللهم ارحمنه اللهم عافيه واعف عنه ولكن نزله واسع مطفله واسيله بالماء والثلج والبرد ونقه من الجنوم كما ينفصل الثوب الأبيض من الدنس اللهم لا تخلنا أجره ولا تسلنا بعد واتخ لنا لنا جمع الشيخ الروايتين بين معه، آه، وكان السنه التي قرأ الشيخ رحمه الله الشيخ السعدي أنه بالتبيرة في الثالثة يشرع في الدعاء للملكة وللمسلمين ثم الرابع يسلب بعدها وهذا الذي. تمام قال و كان صغيرا الميت المي... ان كان صغيرا قال ان يصلي بعد الدعاء العام اللهم جل وفرطا لوالدين و ذخرا و اللهم ثق به موازينهما واعظ به انبورهما واجعله في كفالة ابراهيم وقوم وقيه برحمتك عذابا لك لكن كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم نصا وان قال بمثل هذا فلست قال ثم يكبر ويسلم الشيخ اضطر الدعاء كله في الثالثة ولكن الأشبه أن يعني يجعل الدعاء في الثالثة للميت وفر رابعة آه للمسلمين وممتن المسلمين ثم يسلم بعد الدعاء في الرفع والأمر بهذا الكوز والأمر بذلك واسع الشرف وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم عليه على زناذته أربعون رجلا لا يشتكون لله شيئا إلا شفعهم الله في رواه قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازه حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان فله وقيل وما القراطان قال صلى الله عليه وسلم مثل الجبلين العظيمين متفق عليه مثل الجبلين العظيمين شروط صلاه الجنازه على الميت النيه لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نواه وكون نصلي عاقلا مميزا لان هذه شروط جميع العباد ومستقبلا للقبلة لانها صلاه لانها صلاه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في القبله قبلتكم احياء وامواتا وايضا ستر عوره لأنها لانها صلاه يشترط فيها ما يشترط للصلاة وأيضا الطهارة الكاملة بالوضوء أو الاتصال من الحدث الاكبر أكبر ونظافة الثوب والبدن لأنها صلاة كسائر الصلاة وأركانها القيام والقادة والفأسة والدعاء والترتيب والسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقوم على قبره تمام ولقول النبي قوم فصلوا على صاحبكم فالقيام في الدنازة ركن لمن أطاقه وقدم عليه وأما عن سننها فرفع اليدين في الأولىين وهذا الذي زاع فيه ثم بعد ذلك هل يرفع في ذات التكرارات أن يرفع الأمر فيه واسع والذي وثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سناده حسن بشوة به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر على جناح رفع اليه في الأولىين ثم لم يعاود وهناك أثر كثير عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم وعطاهم في السنين الصحابه انهم كانوا يرفعون في كل تكبير فإن اقتصرت على التكبيرتين الاولين فلا باس وان كررت التكبير او رفع اليدين في كل تكبير الى نهايه الجنازه فالامر واسع فلا اكلته شغبان عافاكم كذلك الدعاء للمصلي الدعاء للمصلي نفسه هذا من سنن الصلاه وليس من اركانها تمام وايضا الاصرار بالقراءه الاصرار بالقراء هذا من سنن صلاه الجنازه كذلك التسليمه الثانيه هذا ايضا من سنن الصلاه في الجنازه ها وقوله هي تسلم على الجنائز كما تسلم في الصلاه تسلم على الجنائز كما تسلم في الصلاه قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر ها او ان يقعد عليه او ان يبنى عليه وهذا روه في صحيح رحمه الله تعالى من حديث جابير بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجصص يجصص إطمعها يعني يوضع عليه الجص من ومع من هذه الأسمنة والمواليد المسلحة لا, لا كان القبر بلد فيها فيه أو مطر شديد مثل هذه مثلا لو أننا جعلنا القبر لحسن واعمقنا وحفرنا ووسعنا حفرنا ووسعنا لم يحتاجنا إلى كل هذا لأن لو تدعون أن عمق القبر كيف يكون يكون كقامة الرجل بعد رفع يديه العمق الذي يوضع فيه الميت تحت الأرض يعني أولا أنا قمت أن أقول متوسط القامة لأسهم الطويل الباقي وأنا بالتصيب إذا رفعت إلى يدي إلى أعلى هما إلى أصهما حتى مستوى الكاف ها؟ هذا هو العمق الذي أنزي فيه إلى تحت وأسهم في مستوى خدمين ثم قبل كل هذا هل انا في حاجه الى ضغط ولا غير ضغط انا لسه بحاجه لها ولكن لما غلفنا تمرين على ظهر الأرض هذه الصناديق وهذه الشقق وهذه المباني التي يسمونها خطا ما طاب طريقنا الى المرحله الثانيه المحار السيراميك بقى عشان بس القبر بينشف اصل القبر بيجمع عليه المطر حتى القبر الجوابه السنه ومن ما امر كمان بوابات الحديد والشباك وزهريات المزينه والبساط من امرك بهذا مخالفة تجدى مخالفة من المعصية المعصية ومن بركة الطاعة الطاعة إذا رأيت الرجل الله فعلم أن وإذا رأيت الرجل الله أن فإن تدل على تدل على أدها. فهنا نهى النبي أن يجسس القبر وأن يقعد عليه تمام وخلد النبي صلى الله عليه وسلم يقعد احدكم إلى على جمره من النار فتخلصة إلى جنه فتحلق ثيابه فتحل... فتحل... فتحل... ثيابه فتفلق إلى جنه فتحلقه خلوا له أن يجلس على قبر مسلم خلو له أن يجلس على قبر مسلم ونهى النبي أن يبنى على القبر ألي بناء؟ تمام. كما قال الرجل رحمه الله قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر فانظر إليهم قد غلب وزاد ورافعوا بناءها وشاد بالشيل والأجل, والأجل والأحجال لسيما في هذه الأعصار رب النحر في سوحها النحائف فعله للجسيب والبحار فلين من اباح ذلك واورط الامه في المهالب من اباح ذلك أعجب العجب فالد الآدم في المقبرة الضرب الثاني والضرب الثالب وبعدين الشواجب وكأتها من أو لا من أن جاء من الذي الأمة محمد هذه وقد؟ لما امر النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب بذلك الأمر إلى الولي الخلاف فلما صار خليفة للمسلمين وصار أبو الهياج بأسنين كبير الشرط يعني وزير الداخليه قال له علي الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعن قدرا مشرفا إلا سويته يعني بالارض لا تدعن قدرا مشرفا إلا سويته ولا تنفانا إلا لطفته أو قال ولا خرطة إلا طمستها تمام؟ يقول هنا فيحرم البناء على القبر وتخصيص القبر والقعود على القبر تمام ويحرم ايضا الكتابه عليه لغيرها تحرم الكتابة على القبور لغير مصلحه فان كانت القبور في مكان مكشوف مثلا بعض الناس تصرخ المقابر فيبني ما تحصل به مصلحه مش لازم اءتي لافتات ويؤث قوم الناس المقيمين في جواري والوقف عليه كيف على القبر شويه ووقف الفقر اداه هذا الشان ها؟ وكل الزفاق يتبقى يجيب إلي إن أني في شعر القليل القصيرة وإيه في قصة حياته وإيه في التاريخ الحديثة وهو اسم الدكتور اللي أشعر على الإنجابة كلام ما أنزل الله ينزل يتبق ما تحصر ليه ما كان لا من مخلقة، كان من بكتابة فالضرورات تقدر بقدرها والحادات تقدر بقدرها وإلا في الأصل المنع والتحريم الأصل المنع والتحريم ولا شيء يعني السلاش دي مشايخ رحمهم الله تعالى في ذوات الكتاب كلمتك هذا أن النبي وضع حجرا عند قبر حجرا عند قبر عثمان بن مروان قال اتعلم بها قبر اخي وضع الحجر عند قبر عثمان بن مروان وقال اتعلم بها قبر اخي وارسل اليه من جاء من أهلي يعني حتى اللي ما شافوش القبر من احنا الرؤده قبر اخي كلام عشان يقصدونه دون بالسياره وهذا مسنون قصد المال دون غيره بالزيارة هذا مسنون تدور أمهات تدور أمم تدور أخاء صاحبة قريبك ولدك فكل هذا تعيينه بالزيارة مسنون بعد الزيارة يخرجون من منه فيحرم الجسد والبناء والكتابة والعقود وتحرم تأكيدا الصلاة عندها وفوقها وإليها تحرم الصلاة عند القبر وتعتمد الصلاة فوق القبر وتحرم الصلاة إلى القبر اتفاق الأئمة الأربع تحرم الصلاة عند القبر وفوق القبر وإلى القبر وكلما اتجه بالكلاسي للصدر كلما اشتدت التحديد كلما اشتدت تحليل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان قبلهم كانوا أن تخذون خبور أبيائهم وصالدهم فإني عن ذلك فإني أنهاءكم عن ذلك ومن المحرمات انتخال السرج على المقابل السرج يعني انتراج الإضاءات والبخينة ونقوال أعمدة الاناره لا مصلحه فيها عند المقابر لا تضع اعمده هنا فالرخص في مثل عمود الاناره اما القبر نفسه مزين باحبال النور وعناقيد الاضاءه من هذا الذي والله لو كان قبر نبي كان انبياء ما حد فيه لك تمام فكيف هو قبر مجهول في احسن احواله في أحسن احواله مجهول لا نعرف أين اين جاء ولا من دفنه تمام فتقاضي على المقابر حرام بقول علماء المسلمين وكذا تخرج اهانه القبر تحرم إهانة الطبور، ها؟ أه؟ بالبول في وسط الطبور، فهذا من الـ من الـ من الذرائع الأخرى، ها؟ نهيبا عن اتخاذها ماء للداعين والداعرات والأبناء المخدرات والعصبات والأولى، طبعا هذا يمنع خصم قبر المسجد عنها، إن الموتى يتأذون بمثل هذا القبر ومثل هذه الجمل. كذلك يحرم يعني فيما يتعلق بالطبور اتخاذ القبر مسجدا، اتقاء القبر مسجدا أو اتقاء القبر في المسجد. طبعا من الجاهل الشديد بعض المتحدقة في الأوقافيين يقول لا أنتوا لا تفهموا انتخاذ قبل مسئله صلي فوق الخبر في أي كنيسة في العالم يصدونا فوق الخبر أسمي لي كنيسة على ظهر الأرض يصدونا فوق المجد أجل هذه إنما يُعذون بناءها وينفعونها ويشيدونه ثم يصدونا إليها أو عندها أو حولها هذا الذي رأته أم سلمة وفصته على النبي فقال أولئك الشرار الخبر الله مش لأنهم وليس لأنهم يصطدون فوق القبور هذا لا يفعلوا، واحد. تمام؟ ثم ان قبر ما حتى في زمن النبي ما يستطيع أحد أن يقف فوق صلب القبور مسنغاً هذا عاقل لو تصور المسألة متكدماً بهذا الوضع القبور في زمن الرسول حتى قبور غير المسلمين قبور ليس في صورة يعني مش منصة مثلاً في قابلة أو مساري طول بعرض أو مسجد مثلاً بلاط لا هذا امر حادث كيف يقف فوق صلب الرسول؟ لا يستطيع أحد، تمام؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وإلا لأفرضنا أن من كانا خبلنا كانوا يصلون إلى فوق الخروجناها النبي عن أجل صورة الانتخاذ القبر النساء أمام المخلل خلف المصلي عن يمينه عن شماله الطابق الطابة الأعلى في الطابة في الأسفل مطفون رجل ورد أسفل كمان مطفون عربي أو العالم حققين فيه إرد مش إنسان على أي صورة هذا مبهد شركي هذا من في هذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم انتخار المقارب الإنسان لا لأنه من معالم الشرك وإعوان المرضى في المستقبل البعيد لازم انت قد تكون أنت بادرة سوء هؤلاء الحمقى الذين يعتقدون أليهة من دون الله تعبد كانوا موتى لا يمكننا حياة ولا نشوراً فهنا يقول وكان إذا فرغ صلى عليه وسلم وكان إذا فرغ من دفر ميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التذبير فإنه الآن يسأل رواه أبو داود تمام؟ إلا أنه في سنن أبي داود أن يهوديا مر على النبي صلى الله عليه وسلم في جنازته وقد راه اضطواقها صلى الله عليه وسلم عند القبر يدعو فقال يهدي اذن الى ماذا رجل متفاعذ به هكذا يعني سلم المفترض ان نقف عند القبر وندعو فقال النبي اجلسوا قالوا فجلس النبي مخالفه للوصى وهذه هي عاده يعني هذه عاده ما انت اخترها النبي ولا فصلها ولكن لما علم ان الاهل يتامونها قال لهم صلى الله عليه وسلم وكذا قال صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا حتى في موتك تموت على عقيدة البراءة الكفار تموت على البراءة من الكفار حتى صفة القبر صفة اللهد اللهد اللي هو الشرق المنحرف في, في في في قاع القبر يعني يحفر ها هكذا ثم يتجه إلى الحفر المفروض كالدرب مثلا يعني كأنك تعرف في تضع فيه الميت وتلص عليه لد ثم تهيل التراب من أمام هذه الصورة هي صورة التي قال النبي اللهد لنا والشبه اللي هو الراحل حفر الرئيس مباشرة متضع في نص الطابل الدخاعي لغيرنا وهذا على سبيل الاستحباب للإيجاب هذا على سبيل الاستحباب للإيجاب لأنه لما دفن النبي صلى صل... الله عليه وسلم وقرر الصحابة من تجهيزه قالوا هل نلحن لرسول الله أن نشق له شبه وكان في المدينة رجل يلحن الخبور ورجل يلحن الخبور ورجل يشقها فقالوا نرسل للذي يلحن أم الذي يشق قالوا ارسلوا لهم معن فمن اتى أول قام بجهاز هذه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الذي يلحق جاء الذي يشوق إليه يحقر قبر عصمة اللحم جاء الذي يشوق ويشوق القبر على صفة هلأ فدفن النبي صلى الله عليه وسلم على صفة على اللي أنت راهب فيها وهذا اختيار الله له صلى الله عليه وسلم وصدمه وهو عصمة اللحم فقد طال صدم اللحم لنا والشر لغيره عندما فر من الدفن على صفة اللحم بعد ذلك تقوم تقول لا سحبت أثى هذا الأجمل تجلس وتستقبل كله ورشيطة فاعتك وإن لم تفعن فلا خرد الأمر فيه واسع واسع إذا فرغ من دعاء من دفع له واستغفر طبعا الاستغفار لا بد ل... لا يكون في نشاد المظاهرات يعني أصلا إخواني المظاهرات يعني إيه؟ يعني مظاهرات في كل مكان حتى في الجنازات تمام لازم واحد يقوله ده أيه يهيك آه ال ال فأين خلقه لتسهل لا ترفعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصلا ولا غائبا إنما تدعون صنيعا قريبا بيسال سنة, سنة الثاني على الصحابه الجعونه بالدعاء قالوا ارفعوا على انفسكم وين واحده واحده لا تتكلفوا رفع الصوت ارفعوا على انفسكم فاننا نريدكم لا تكون اصر ولا غافتا إنما تدعون سميعا قريبا هو اقرب الي احكم من عرق راحتكم كما الداعي ان هم اللهم صل على الله اللهم صل انت بتستعجل الناس على ربنا في حضرتك ادي ادي ده اللي يعملها عشان رايح لك فيك هذا موضع مسائل لو تذكر وتذكر الاجر والسكينه والهدوء كان تستقبل في تشديد الدعوه وتشديد النصيحه اما لو قلت نفسه ويلا ادوا بالساعه كامل صاحبه بقى حبيب ولازم يعمل معاه واجبات فازاي او ان انا واحد الباقه او, أو كده بتسالك سريع ومش مش فاضي معلش في حاجه مفتوح ادعي ينصري مجاملات حتى في البيت يعني حتى بيتعب غير اخلاص حشوه مفتوكه لا إخلاص ولا متابعه ويستحب التعزيه لمصاب الميت ويستحب تعزيه المقابر الميت بان يقول له لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى اصبر واحتسب لانه لما يعني يعني مرضت له بنات النبي صلى الله عليه وسلم ارسلها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياتي ليشهد الولد فلم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ابنه بنون احتسب مشهور معنى تخفيف البراقه في قد الناس فيه و... يقين السنن وهمية البدع وهمية الشرك فأرسلت الولد به كذا وكذا عزمت عليك أن فبعد مرة ومرة ومرة لها الرسول ابن ابنته صلى الله وسلم فلما ذهب وجد نفس الولد تجوز يعني تقعقع قع فبكى النبي صلى, النبي صلى الله عليه وسلم فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وفزن فقعناه فقال بعض أصحابه وأنت رسول الله هذا وأنت رسول الله قال إنها رحمة انها رحمة. يعني هذا الشيء لا ينيقه النبي صلى الله عليه وسلم تمام فمكانته عند كان كل نبته النبي على المجلس هذا من من الجواز تمام اما النياحه ورفع الصوت وند المجلس فحرام فحرام من الكبائر وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الجاهليه أن يقال لله ما أخذ ولله ما أعطى لما مات ولد قال النبي ابنته ان لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده منه اذن مر هذا القسط اذا بعث الدعاء مع المرساد مره عشره الف اول مره قال مرها فلتصبر ولتحتسب وكلها ان لله ما اخذ ولله ما اخذ تمام وقال النبي للمراه التي بكت ولدها عند القبر اتقي الله واصبري بأس أن تقول لمن تعزيه في مصابه اتقي الله واصبر تمام محمد تهيئ حياتك تعيش عيش انت هذه من جهلات يعني هي العامه المسلمين فلا يعني النبي لمسلم ابدا دال لله عبد الله بالتقييد وللى صلى الله عليه وسلم بالاتباع ان يختفي اثار بلا الجهلاء قال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عن على الميت وقال انها رحمه مع انه صلى الله عليه وسلم لعن النائحه والمستمعه وقال صلى الله عليه وسلم أن النائحه ان لم تتم يوم القيامه عليها سبان من قطران وذرع من جرب وقال صلى الله عليه وسلم اربع في امتي من امور الجاهليه لا يتركونهم ذكر منها النياحه على الميت تمام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من, من إن الميت لا يعذب بما هي عليه إن الميت لا يعذب بما هي عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم زهور زهور فإنها تذكركم بالأسرة فمن زرها يقول إذا حضرها السلام عليكم أهل الدّيام من المسلمين أهل الدّيام أهل دار قوم المؤمنين أو أهل دار قوم المؤمنين أو دار قوم المؤمنين وَإِنَّ ان شاء الله لكم نحقول اللهم لا تحن امرهم ولا تكن بعدهم لنا ولاهم نسال الله لنا ولكم العافيه وقال غربه فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفع فالد وقال قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى ولكن ولتنتصلي وتدعو لا، لأن تنصلي لهؤلاء الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن جوذه بعضهم قياساً، وجوذه بعض أهل العلمهم الجموع على سالِي أعماله، فالأمر فيها واسع. يعني لو رأيتهم يتكلمون لكن وتتعلم ولا على أحد. في واسع وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال وجعل لمن ذلك كتاب السجّان. قال شيخ رحمه الله تعالى وهي وازفة على كل مسلم مالك ملكا صادى الزكاة لغة بمعنى النماء والزيادة والنظافة والطهارة الزكاة لغة بمعنى الزيادة والنماء هذا معنى معنى الآخر النظافة والطهارة تمام؟ الأولى يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم مَمَا نَقَصَ مَالُشْتَ من صدقة يعني الزكاه تنمي المدى أن النزاهه والطهاره يشهد له قول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والزكاه مفروضه بالكتاب والسنه والاجماع ومن جحد فرضيتها كفر ومن تركها مجردا في بخلاف بين اهل العلم في كفره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من منعها بخلا بها فإنا آخذوها منه عذمة وشطر ماله فإنا منه وشطر ماله عذمة من عذمات ربنا على سواده قال هي واجبة على كل مسلم حر ملك صابه كل مسلم رجل كان أو امرأة كبيرا كان أو صغيرا ما شاء الله أن يقول حرنا في, في أموال الصغار وإن كانوا يتأمأ كلا فنحن فيه تاجب في أموال الصغار وإن كان يتأمأ يكون توصيا على مال يتيم أو مال يتيمة أو كنت قريباً يتيم أو يتيمة وتحفظ ماله فيجب عليك أن تغرق الزكاة إن كانت بلغت نصاباً وحال عليك الحول كما ستأتي في الهضو الأهل لأن الزكاة حق متعلق بالمال لا بالشخص إن الزكاة حق المال كما قال أبو بكر رضي الله الفئر عنه الرح في حربه لمنه الزكاة والله لو قاتلتنا من فرق بين زكاةه والصلاة فهي واجبة فريضة على كل مسلم لا ترتكلا أو أنثى كبيرا كان أو صغيرا بشرط أن يكون حرا ومع الحريه أن يملك مصرا ملكا تاما لا مترددا أن يملك النصاب ملكا تاما تمام الملك التام يعني الملك في احتلال شيطان ولا منازعة لاحد فيه أما الملك المتردد هي المضارب في الشركة مثلا انا رجل أعمل برناديل سنة أخر مضاربة أعطاني ألف الان عشر ألف من اعمل له في التجارة والربح بيننا منصفا هذا الربح الذي أفضل وإن كان قبل القسمة أنا ملكي لهذا الربح ليس متقرن فلا تجب فيه سكاء إلا بعد القبض لا تجب فيه إلا سكاء إلا بعد القبض واستقرار منك عليه قال ولا زكأت في مال حتى يقول عليه الحوء وإن نصر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكأت في مال أجمال حتى يقول عليه الحوء إلا خارج من الأرض خارج من الأرض سواء كان صبعا أو سواء كان زمرا أو سواء كان ركازا أو سواء كان معدنا عندما قال بزكاة تمام؟ فهذا كل يشمل اسم خارج من الأرض بقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض قال وما كان ذا بعد الأصل كنماء النصار وربح اتجامة فان حولهما حول اصلهما ومكانه تبع للاصل كنماء النصاب يعني النصاب اللي عندك نما تمام فزاد زياده لا تبدا نصابا بنفسها نماء النصاب نصاب نماء النصاب نصاب ونماء المال مال تمام فتجب الزكاه في مكانه تابعا كنماء النصاب او ربح التجار يعني عندك ايرد او غنم تبعاها تمام فاتي فيها الزكاه بالاجماع الغنم السائمه فيها الزكاه بالاجماع وقت لما في غير سائمه كما سيأتي الان هذه ولدت صغارا خصلاها مثلا عجاجيل منشياه اغنام صغيره تمام هذه الزياده تحسب على راس المال ويخرج الايه يعني يحسب ذلك كله على, إيه؟ على الزكاه يحسب ذلك كله على الزكاه بالفرائض المحدوده في زكاه المشيئه والدوام وريثوا التجاره ايضا يعني انت بتلاجه في ميه على راس السنة بقو ميتين او بقو وخمسين كل هذا المبلغ بمالي يعني يحسب النماء على الأصل ويخرج على المجموع نسبته له من أين من سبب؟ قال وما كانت تبعا بالأصل كان مان النصاب وربح التجارة آه فإن حولهما حول أصلهما قال ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع من الأمان لا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع من الأم أثينة من بقيمة الأعوام الثينة من بقيمة الأنواع توجد فيها الإبل، العرّب والمختية والذغنم، الأشياء كانت أو ماعز والبقر والجموس كل هذه تسمى بهيمة الأنعام. الإبل سواء كانت عراباً لديها سنم واحد أو مختية لديها سنمين، تمام؟ والأشياء التي كانت ذعمة لديها صوف أو معز لديها شعر، تمام؟ أو النوع الثالث من بهيمة اللي هو البقر ويأكل فيها جميس بالدماع. كما قال ابن جيدا الله تعالى فقال التنوير سيس واحد من الناس الاموال الحكم فيها واحد في زكاه والحكم واحد فيها في احكام الابتلاء و الادب قال الأول ولا تليق زكاه الا في اربعه انواع اول السائمه من بهيمه الانعام استئمة يعني التي ترعى وشرط شرط رايها ان يكون هي غالبا أن غالب الحول ان ترعى غالب السند تمام فان راع كان الراعي نادرا او يسيرا فلا يعتد به وان كان الراعي عادما فلا زكاه فيها في مذهب جمهور اهل العلم في الاثر والخارج من الأرض قلنا اما يكون زرعا كالحبوب والمحاصيل واما يكون ثمرا كالتمر والزبيب أو إما يكون لكازا كمدخول الجاهليه والاثار ونحوها وإما يكون ماعفنا كالبترول والفحم والحديد والقصير والمجاديل والرصاص عند من يقول عند من يقول في ايجاد الزكاه في الف قال والأثمان من أثمان الذهب والفضة بالإجماع ويرحق بها الأراق النقدية البنكية المعصرة في قول عامة المعاصرين من فقهاء المجامع لإليها تمام؟ وعروض التجارة بإجماع أهل العلم خلافة الظاهرية فالإجماع الصديم قبل أن يحدث المخارف عروض التجارة في أي مال من الأموال الزكاة فيه واجبت عليك فيه الزكاة فقد يكون المال لا زكاة فيه بجنسه ولا بأصله ولكن إن اتخذ للتجارة وعرضا للتجارة واجبت الزكاة فيه. وجبت الزكاة في. قال فأمة سائمة وهذه الكتب التي وحش بعد ما أخذ معنى معنى العاف بدأ يفصل رحمه الله. قال فأمة سائمة عين التي طرعة من البهار فالقصد فيها حديث أنس فيه. أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له كتابا هذه قرية الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم فما دونها من الغنم يعني 24 وعشرين رأس من الإبل فما دون الأربع وعشرين زكاة تخرج من إيه من الغنم من الإبل تخرج من الغنم قال في كل خمس شاء عنده خمس إبل هذا الحد أدنى في نصاب الإيه زكاة المستأمة من الإبل الحد أدنى خمسة أرأس خمس ترس جمال ثلاثه كنا أو ذكرانا تمام فيها شاه في كل عنده عشرة فيها عنده خمسه عشر فيها عنده 10 فيها شاتين عنده 15 فيها ثلاثه عنده 20 فيها اربعه حتى 24 طيب عنده 5 6 7 8 9 فيها شات بلغت 10 فيها شاتين 11 12 13 14 شاتين بلغت 15 ثلاث 16 17 18 19 فيها ثلاث عشر. بلغت 20 21 22 23 24 24 بلد 25 انتقلنا إلى تمام؟ فهذا معنى قوله في 24 من الهبل فما من الغنم في كل 5 شاهد فإذا بلد 25 إلى 35 ففيها بنت مخاط انثى بنت المخاط، ما هي بنت المخاط؟ إنه يتغير دي ما كلهم يتغيرون. قلت المخاض. عندها بلغت كم من العمر؟ نكذة سذكات. قلت المخاض كم تبلغ من العمر؟ سنة. ها؟ سنة, سنة. لأنها عندما تبلغ سنة تكون أمها قد ماشِغضت للولادة. تكون أمها قد ماشِغضت للولادة. تمام؟ فإن لم تكن ابنك غير هالموهودة عند الراجل ما عندوش قلت المخاض يخرجها بالذكاء، فابن لبون الذكر. فاغن لبون ذكر فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس واربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستاً واربعين إلى ستين ففيها حقّة طروقة الفعل حقّة بالفسر الحال طروقة الفعل يعني استحقت أن تترك وتخصّب فيلقّعها فعل الإبلي فتحمل تمام؟ الحقّة دي عندها كم سنة؟ أربع سنوات أربع أربع سنوات فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعه جذعه كم سنة تشهور دي بقى؟ ألف الاضاحي على طول مم. مم. خمس سنوات فإذا بلغت سبتة وأربعين فإذا بلغت سبتة وسبعين إلى تسعين ففيها بنت لبون مين؟ إناس. فإذا بلغت 91 إلى 200 ففيها حق تاني طلقة البحر أو طلقة الجمال فإذا زادت على 200 ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل 50 حق يتسيمهم خمسينات يتسيمهم رفعين. تمام وفي كل أربعين بنت لبون وفي كل 50 حقة. طبعا هذا الأمر مش يعانيكم كثير لأنكم نفسه من أما مثلا في المحافظة هنا في الصفحات بيحفظوا الكلام دلليل. تمام نمأ أهل بديل أصلا تمام أهل واضح ومن لم يكن معه الا اربعه من الابل فليس فيها صدقه الا اي شاءت لها صاحبها كل اللي عنده اربع ارجل فقط هذا لم يملك نصابه ولكن لو تصدق بشيء فلا بس. لو تصدق بشيء فلا باس فاذا بدأت من الابل ففيها شاه على إذا من ففيها شاء. قال وفي صدقه اي فريضه في الغنم السائمه اذا كانت الى عشرين أربعين إلى عشرين ومئة طب الفرق بين الفريضتين اسمه إيه؟ وقف وقص يعني فرطة كده هذا المنثول لا لا لا الذي يبلغ حد الفريضة بين الفريضتين أربعين حد الأدنى أول حد التالي مية واحد وعشرين طب من واحد أر... إلى مية إلى 120 كل هذا ينحسب على الأربعين طبنا عنده أربعين رأس فيها ش 41, 40, 40, 43, 50, 61, 60, 70, 80, 90, 110 وعشرين 121 إلى الثانية يقول فإذا زادت على العفل فإذا بلغت 120 إلى 200 ففيها شتان فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شياه. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه. فإذا كانت سائمة الرجل نقصة عن أربعين شاه فليس فيها صدقة إلا أي شاء ربها سهل الكلام ولا يجمع بين متفرق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ما معنى هذا الكلام؟ يعني من الشركاء مع بعض من الشركاء. تمام؟ لو أدنى لك أربعين شاه وأنا شريك لك في غنم ايضا ولي أربعين شاة مجموع الاشياء هنا ثمانين الواجب علينا معا شاة واحدة فقط الواجب علينا معاً شاة واحدة فقط إذا أنا أنزمن ثمن نصف شاة وإذا أنزمت ثمن ونصف شاة إذا جاء المصدق لو جاء من الجانب الصداق يقول كم عدد الاغنام يقول أربعين ثمانين لا لا لا خد أربعين إذا تأخذ آخر شاة آخر شاة هذا يصير عليه بين المجتمع وهذا نهي الامان نهي للجاب الذي يصدق على الناس الذي عليهم، لا تغلغ ابق الحاجة على فهم عليه هم لم يتحايروا. هم لم يتحايروا لتفليل الذكاء وإنما هذا الأمر جاء عرضاً بلغة خاصة احتياج مرشايا تمام؟ يلت في قانب الفحل واحد جميع اثنان والمسرح والمأكل والمبيت تمام؟ ده شروط الجاب تمام؟ وبعضهم شغل زاد على ذلك وبعضهم غير في هذا ولكن هنا في الشرق سيكون إن الشركة حدثين خلطة التي هي الشركة تمام الشركه المعنى خلطة هي في سورة صار ان كثيرا من الكلة لا يبني بعضهم على بعض إلا الذين امنوا عنه الصالحات وقليل ما هم تمام فإذا كانوا مختلطين أو كانوا مختلطين وتجبوا عليه إنشاءة المحدة كانوا ثلاثة ولكل رجل من تمام الجماعة كلها عندها 120 ماذا يجب يجيب عليه؟ شاء الله يبقى كل إنسان يلزمه ثمن ثلث شاء رخيص ولا لا رخيص فيأتي المصدق الجامعة سلو لا لا لا كل إنسان يأخذ شيئا ولا جنب أنت عندك 40 تغل شاء وأن عندك 40 تغل شاء وأن عندك 40 تغل شاء فأريد أخذ منهم